Wahai orang-orang yang kafir! Ini bukanlah untukmu, tetapi untuk orang-orang yang beriman. Mereka akan mengingkari apa yang mereka dengar dan mengatakan, "Ini adalah firman Allah." Tetapi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 تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ أَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه نالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كفيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ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 Asyhabul Jannah, yamaini khairu, mstqrro, waahsana maqila, wajumat shaqq al-sama' bilghamam, wa nuzul al-malaikatu tanzila, al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 لقد اضللني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملتا واحدا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 فَقُلْ نَذْهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمًا نُوحِ الَّمَّا كَذَبُ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَا هُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا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 Inhum illa keal'an'am, belهم أضل سبيلا Alem ter'a ila ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلna الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا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 قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ماشاء أي يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكف به بذنوب عباده خبيرا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 وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين ينشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ Ar-re وَالَّذِينَ يَقُولُونَ wants. Why menyecolatını hay dalamnya Why menyecolat and dar merry studio irah bagi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 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 والذين إذا ذكرو بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعجانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولى يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما